وَضر بِلَهَُّثَلَلَْنِ جَعلنا لِحَذِهِ م جَّتَين مِن أَعنَّابِ وَحَفَفنهُ مَا بِنَخُلِ وَجَناابَنَهُ مَا زَووى وَب بلَهَُّ تَلََّ يلَْمِ جناان أحدَذهِ م جتَين مِن أماب وَحفَفناهُ فَلْيُنْجِ وَاجْعَلْ بَيْنَهُمَا